يوم الثلاثاء من الأسبوع الأخير في هذا اليوم تحدث سيدنا كثيرا وكشف اسرارا وامورا كثيره وأخذ يرد على اسئله الفريسيين والصدقيين الذين أتوا ليصطادوه بكلمة ثم حذر الجموع من خبثهم ثم ترك الهيكل وبعد خروجه منه أنبأهم بخرابه إذ رثاء التي لم تعرف زمان افتقادها ولما صعد إلى جبل الزيتون جلس هناك وابتدا يشرح لتلاميذه ترتيب الحوادث وعلامات مجيئه وخراب اورشليم وفي مساء هذا اليوم تشاور اليهود على قتله